وكل بذعة ضلاله وكل ضلالة في النار وصل بمشيئة الله تعالى وتوفيقه في هذا المجلس شرح كتاب المعتقد الصحيح لمؤلفه الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله في عنوان من عنوين الكتاب المعتقد الصحيح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتقد الصحيح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ليبين فيه معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين وكلمة الصحابة كلمة الصحابة جمع صحابي جمع صحابي وصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت صحبته ردة ثم رجع إلى الإسلام فإن تلك الردة لا تؤثر في صحبته هذا هو يعني تعريف الصحابي على الأصح في أقوال أهل العلم وقولنا في هذا التعريف هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم نقل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل في ذلك الصحابة الذين تمت لقياهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه بسبب العمى لم يروه بسبب العماء فبعض الصحابة عميان بعض الصحابة عميان ولهذا لو قلنا في تعريف الصحابي بأنه مرأى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا التعريف لا يشملهم ولهذا فالأقرب أن يقال من لقي يعني حصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لقاء وهذا اللقاء لا تشترط فيه الرؤية وقولنا أيضا في هذا التعريف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فهذا القيد يخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال الكفر من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حال الكفر ثم أسلم بعد ذلك ولم يتم لقاء آخر في حال الإسلام والإيمان فهذا لا يعد صحابيا هذا لا يعد صحابيا لأنه في شرط الصحبة لابد في هذا الصحابي أن يلقى ويلقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به وفي قولنا أيضاً في هذا التعريف ومتى على ذلك هذا القيد يخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به إلا أنه ارتد والعياذ بالله ارتد والعياذ بالله بعد ذلك ومات على تلك الردة ومات على تلك الردة فهذا طبعا كافر لا يكون مسلما فضلا أن يكون صحابيا هذا كافر والعياذ بالله ولكن قال أهل العلم من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به مؤمنا به ثم بعد إيمانه ارتد عن الإسلام ارتد عن الإسلام ولكنه بعد ذلك رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه فهذا يعد ماذا؟ صحابيا يعد صحابيا إذا فالردة التي تتخلل إسلامه دام أنه مات على الإسلام لا تؤثر في ثبوت الصحبة له إذن هذا هو يعني تعريف أهل العلم للصحابي إذن فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك أي ومات على هذا الإيمان فيقول المؤلف رحمه الله ومن عقائد أهل السنة والجماعة ومن عقائد أهل السنة والجماعة محبة أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وموالاتهم والترض عنهم والاستغفار لهم والثناء عليهم إذن فأهل السنة والجماعة يكنون كل الحب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكنون لهم الموالات ويترضون عنهم إذا ذكروهم ويستغفرون لهم ويثنون عليه إذن هذه هي طريقة تعامل أهل السنة والجماعة مع من ثبتت له صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا طبعاً, طبعا هذا المعتقد يذكره أهل السنة والجماعة للرد على الرافضة والخوارج والمعتزلة الذين يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه إذن فأهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة هؤلاء, هؤلاء المبتدعة الذين يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم ويسبونهم وأما أهل السنة والجماعة فيدينون لله تعالى بحب الصحابة رضي الله عنهم وموالاتهم والترضي عنهم والاستغفار لهم والثناء عليهم كما قال المؤلف ورحمه الله ثم ذكر المؤلف ورحمه الله عدة نصوص من الكتاب والسنة تدل على مال الصحابة من مكانة عند الله جل وعلا قال الله تعالى والسابقون الأولون, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون طبعا وصفوا بذلك لأنهم سبقوا إلى الإسلام وكانوا أول من أسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين تبعوهم بإحسان إذا تأملوا في هذه الآية فلما أثنى الله تبارك وتعالى على الصحابة من المهاجرين والأنصار لم يقيد ذلك بأي قيد بل قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ولكن لما ذكر الله تعالى التابعين وأثنى عليهم ذكرهم بقيد حيث قال تعالى والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم ولكن بماذا؟ بإحسان أي أحسنوا في اتباعه أحسنوا في اتباعه يعني بمعنى أنهم اتبعوهم بالقيود والضوابط الشرعية من غير إفراد ولا تفريط والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم يعني هؤلاء المذكورون رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه إذا سبحان الله الله تعالى يثني على الصحابة رضي الله عنهم ويخبرنا الله جل وعلا بأنه قد رضي عنه وهم أراه عن ربهم جل وعلا فكيف يأتي يعني بعد ذلك أقوام فيقدحون في هؤلاء ويطعنون فيهم ويسبونهم والعياذ بالله ولهذا ابن كثير رحمه الله لما بلغ في تفسيره لهذه الآية قال رحمه الله فيا ويل فيا ويلة من أبغضهم أي من أبغض الصحابة رضي الله عنه قال فيا من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم ولسيما سيد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر رضي الله عنه فإن طائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة يعادون من العداوة والعداء يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك قال ابن كثير وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وأن قلوبهم منكوسة فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم إذ يسبون من رضي الله عنهم إذا فهؤلاء الله تعالى يثني عليه ويخذرنا بأنه رضي الله عنهم بأنه رضي عنهم فكيف يعني يأتي بعد ذلك كما قلنا أقوام فيعني يسبون هؤلاء ويقعنون فيه ولهذا يعني من اللطائف ما يروى عن الشعب عامر ابن شرحيل الشعب رحمه الله قال قيل لليهود سئل اليهود قيل لليهود من خير أهل ملتكم من يعني منهم خير أهل ملتكم ودينكم فقالوا ماذا أصحاب موسى عليه السلام قالوا أصحاب موسى وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم فقالوا ماذا أصحاب عيسى عليه السلام وقيل للرافضة لعنهم الله من شر أهل ملتكم فقالوا أصحاب محمد يعني تأملوا يعني إلى هذا الفرق والبون يعني بين أولئك وبين هؤلاء فما من أمة إلا وهي تعتقد بأن الذين صحبوا نبيهم هم خلوا تلك الأمة بطبيعة الحال ولكن هذه القاعدة يعني لا يعني تمشي كما يقال مع الرافضة قتلاهم الله فعند الرافضة شر هذه الأمة شر هذه الأمة هم أصحاب محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم طيب إذا يقول الله تعالى في هذه الأية أو الآيات والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه, عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم يقول المؤلف رحمه الله فرضي الله تعالى عن السابقين من غير اشتراط إحسان ولم يرضى عن التابعين إلا, إلا إن أَيَّ التَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ وهذا لقوله تعالى تعالى في الآية الكريمة والذين اتبعوهم بإحسان إذا فهذه الآية الشهد من هذه الآية أن فيها يعني تزكية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء المهاجرين منهم والأنصار ولهذا اتفق العلماء وأجمع أهل السنة والجماعة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم وعلى أنهم مزكون ويترضى عنه ولذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله قال الصحابة رضي الله عنهم قد كفين البحث عن أحوالهم قد كفين البحث عن أحوالهم يعني جميع رواة جميع رواة الأحاديث النبوية يبحث في أحواله يبحث في تراجمه لينظر هل هم ثقات أم لا ولكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي في الواحد منهم أن يقال صحابي يعني إن رجعت إلى ترجمة راوي ووجدت بأن المترجمين له يقولون عنه صحابي يكفي ذلك حتى لو لم تعرف اسمه ولهذا هناك أحاديث لا يذكر فيها اسم الصحابي أصلا يأتينا إسنات عن فلان عن فلان عن فلان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا لا نعرف حتى اسمه ومع ذلك أهل العلم يصححون هذا الإسنات إذا كان رجال بق الإسناد ثقات يصححون لماذا كما قال ابن عبد البر رحمه الله قال الصحابة رضي الله عنهم قد كوفينا البحث عن أحواله لماذا قال لإجماع أهل الحق لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل سنة والجماعة على أنهم كلهم أدول هذا إجماع أهل السنة والجماع على أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله اتفق أهل السنة على أن جميع الصحابة عدول اتفق أهل السنة على أن جميع الصحابة عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدع لم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدع طيب ذكر المؤلف بعد ذلك آية أخرى فقال المؤلف رحمه الله وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إذ يبايعونك تحت الشجرة وهؤلاء المؤمنون هم الصحابة هم الصح... الصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام هديبيا في السنة السادسة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بقصد أداء العمر فمنعهم المشركون من ذلك منعهم المشركون من أداء العمر ويعني كان يعني في تلك القصة أن بايع أولئك الصحابة ورضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة تحت شجرة فأخبر الله تعالى في هذه الآية بأنه قد رضي عن أولئك الصحابة المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. هل المؤلف ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا إذا رضي الله تعالى عن أقوام فلزم ذلك أن لا يسخط عليه بعد ذلك قال وثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إذن فهؤلاء الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية مبشرون بالجنة وعدم دخول النار قال المؤلف وذكر الله المهاجرين ووصفهم بأنهم الصادقون وذكر الله المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ووصفهم بأنهم الصادقون قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يعني المهاجرون يعني تركوا ديارهم وترك أموالهم ومنهم من ترك يعني أبناءه بمك فخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة هاربا بدينه وعقيدته لا يريد بذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى وفضلا وثوابه قال تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادق إذن فوصف الله تعالى في هذه الآية المهاجرين بأنهم صادقون قال المؤلف ثم ذكر الأنصار وهذه الآيات من سورة الحشر وجاءت هكذا متتالية قال ثم ذكر الأنصار فقال تعالى والذين تبوء الدار والإيمان من قبلهم، والذين تبوء الدار والدار هنا هي المدينة، كان الأنصار من سكان المدينة. إذا والذين تبوء الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة. مما أوتوا ولا يجدون أي لا يجد الأنصار في صدورهم أي في قلوبهم حاجة أي حسدا مما أوتوا أي مما أتيه المهاجرون لأن المهاجرين أفضل من الأنصار ولهذا قدمهم الله تعالى في الذكر فالمهاجرون لهم يعني مزيد فضل وشرف على الأنصار ومع ذلك فإن الأنصار من أوصافهم أنهم لا يحسدون المهاجرين على ما أتهم الله تبارك وتعالى من فضله ولهذا قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ثم قال تعالى في وصف الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي يقدمون حاجة غيرهم على حاجة أنفسهم يعني قد يكونون في حاجة ومع ذلك فإذا رأوا المهاجرين في حاجة فإنهم يقدموا حاجة المهاجر على حوائج أنفسهم وهذا هو الإثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ثم قال تعالى ومن يقشح نفسه فأولئكهم المفلحون. طيب إذا الآية الأولى تحدثت عن المهاجرين والآية الثانية تحدثت عن الأنصار. إذا من بقي يا جماعة من المسلمين من ليس من المهاجرين ولا من الأنصار وهو من أتى بعده. يقول المؤلف ثم ذكر تعالى حال المؤمنين من بعده من الذين اتبعوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون أرببا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إذن هذا هو الواجب على من جاء بعد هؤلاء أن يستغفر لهم، ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها وهي يعني تشير إلى بعض الخوارج والرافضة الذين كانوا يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها أمروا بأن يستغفروا لهم فسبوهم أمروا بأن يستغفروا لهم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 قسم المسلمين إلى ثلاثة أقسام قسمان منهم يستحيل أن نكون معهم ومنهم القسم الأول هم المهاجرون هل بإمكاننا الآن أن نكون من المهاجرين أبدا فتنا هذا الفضل القسم الثاني هم الأنصار هل بإمكاننا أن نكون الآن أنصارا أبدا فتنا هذا الفضل إذن فبقي ماذا قسم واحد وهو القسم الثالث وفيه أيضا فضل عظيم فمن فته هذا القسم فهو المحروم فهو المحروم العياذ بالله إذن فعليك أن تكون من القسم الثالث الذين يحبون الصحابة رضي الله عنهم جميعا ويتولونهم ويترضون عنهم إلى آخر من هذا القسم الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إن كرء في الرحيم وقال تعالى محمد رسول الله وهذه الآيات في صورة الفتح في صورة الفتح في آخر صورة الفتح قال تعالى محمد رسول الله والذين معه والذين معه هم من يجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وهكذا يجب أن يكون المسلم شديدا على الكافر رحيما بالمسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أهل السنة والجماعة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق هذا هو وصف أهل السنة هذا هو وصف أهل السنة والجماعة أعرف الناس بالحق بالحق ولكن في في نفس الوقت هم أرحمهم بالخلق الخلق بينما يعني ترى الواحد مننا مع الأسف يعني ليس فيه رحمة ليس فيه رحمة على أخيه المسلم مع الأسف قال أشدوا على الكفار رحماء بينهم تراهم رك عن شجدا إذا بعد أن بيّن الله جل وعلا بأنهم أشداء على الكفار ورحماء بينهم وصفهم الله تبارك وتعالى باجتهادهم في العمل الصالح وفيما يقربهم إلى الله جل وعلا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ثم قال تعالى ذلك مثلهم في التوراة يعني سبحان الله يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني مدعوا حتى في الكتب السابق يعني لم يمدحوا فقط في القرآن والسنة بل مدعوا وأثني عليهم وبين فضلهم حتى في الكتب السابق ولهذا قال تعالى ذلك مثلهم في التوراة يعني هذه الصفات التي ذكرها الله هي الصفات التي مدع بها في توراة موسى عليه الصلاة والسلام ثم قال تعالى ومثلهم في الإنجيل فهم ممدعون أيضا في الإنجيل قال تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع كزرع يعني حبة زرع حبة زرع توضع ماذا تحت الأرض توضع تحت الأرض فإذا سقيت بالماء ومرت مدة ما الذي يحصل لها يخرج منها ماذا النبات ولهذا قال تعالى كزرع أخرج شطأه يعني أخرج ماذا نباته قال فآزاره يعني ثم يعني شده يعني حصل له تقوية يعني ذلك الزرع طبعا يخرج ضعيف لو دسه إنسان لا يعني لا فسد وانكسر قال تعالى فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعني مثلهم في الإنجيل كحبة زرع ألقيت في الأرض ثم خرج منها نبات ضعيف ثم إذا به يقوى شيئا فشيئا حتى صار نباتا قويا حتى صار نبات قويا وهذا يعني هو مثل الصحابة رضي الله عنهم يعني في الواقع لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر كانوا قلة قلة قليلة جدا مستضعفة كما قال الله تبارك وتعالى واذكوروا إذ كنتم قليلا آه فكثرك واذكوروا إذ كنتم قليلا فكثرك إذن فالصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا قل قليلا ضعفاء مستضعفون يقتلون ويعذبون ويؤذون ولكن لم يزل الله تبارك وتعالى يعني يقوهم ويشد أذرهم شيئا فشيئا حتى يعني صاروا ماذا أقوياء حتى صاروا أقوياء يهبهم الأعداء والكفار والمشركون إذا يقول تعالى في بيان هذه الأوصار ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلها فاستوى على سوقه يعجب الزراع يعني هذا النبات بعد أن كان ضعيفا إذا به يقوى شيئا فشيئا حتى صار قويا إلى درجة أن الزراع الذين يعملون في الأرض يعني إذا رأوا هذا النبات أعجبه لشدته وقوته ثم قال تعالى ليغيظ بهم الكفار يعني هذه القوة، هذه القوة يعني تغيظ ماذا؟ يعني بعض الناس تغيظ بعض الناس. إذا رأوا هؤلاء الصحابة أقوياء فإن يعني ذلك يعني يحدث في نفوسهم أيضاً وكره. ولهذا كما سيذكر المؤلف رحمه الله يعني الإمام مالك رحمه الله استدل بهذه الآية على كفر الرافضة على كفر الرافض. لماذا لأن الصحابة رضي الله عنهم وقوتهم وبأسهم يغيظ هؤلاء الرافض والله تعالى وصف بمن يصدر منه ذلك بالكفر والعياذ بالله ليغيظ بهم الكفار ثم قال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وأجرا عظيما يقول المؤلف قال الإمام مالك رحمه الله من أصبح من الناس من أصبح من الناس في قلبه غيظ غيظ بغض وكره على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية أي كفر والعياذ بالله لأن الله تعالى يقول في هذه الآية ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار. قال المؤلف وقال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله وعلى رأسهم طبعا المهاجرون والذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله. ثم قال والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا وعلى رأس هؤلاء الأنصار والذين آوى ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا إذن هذا ثناء عظيم على هؤلاء أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم أولئك هم المؤمنون حق بينما الرافضة يعني قاتلهم الله يكفرون أكثر الصحابة رضي الله عنهم الرافضة يعتقدون كفر أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضه ولهذا روا روى, روى الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية في علم الرواية عن أبي زرعة الرازي رحمه الله أنه قال إذا رأيت الرجل إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه زنديق يعني منافق إذا رأيت أحدا ينتقص أو إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه زنديق يقول أبو زرعة رضي الله عنه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق الرسول حق وإذا كان الرسول حق فسنته ماذا حق أيضا قال ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق وما جاء به حق إذن القرآن حق وما فيه حق وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حق طيب فيقول رحمه الله وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآن نقرأ القرآن بقراءاته المتنوعة فنقول هذه قراءة من؟ قراءة ابن مسعود وهذه قراءة أبيب وهذه قراءة فلان من الصحابة إذن هذا القرآن بلغنا عمن عمن بلغنا هذا القرآن؟ عن الصحابة رضي الله عنه السنن النبوية تروا عن من؟ عن فلان عفلان عن, عن, فلان عن أبي هرير عن فلان عن فلان عن ابن عباس عن فلان عن فلان عن أبي بكر عن عمر إذن السنن من أدها إلينا؟ الصحابة رضي الله عنه فيقول له أبو زرعة إنما يريدون يعني تأملوا إلى هذا الفقه من هذا العالم قال إنما يريدون أن يجرح شهودنا إنما يريدون أن يجرح يعني أن يطعن ويقدر أن يجرح شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة إذن إذا قدحنا إذا قدحنا في الصحابة رضي الله عنهم فهذه دعوة إلى ماذا؟ إلى هدم الإسلام كله لأن الإسلام مبناه على الكتاب والسنة والذي أدى إلينا الكتاب والسنة هم الصحابة رضي الله عنه فإذا قدحنا في هؤلاء وطعنا فيهم واعتقدنا كفرهم أو فسقهم فهذا يعني هدم الإسلام كله ولهذا قال أبو زرعة إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطل الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة والجرح بهم أولى وهم زنادقة إذا هذا يعني قلته يعني بمناسبة قوله تعالى في هذه الآية أولئك هم المؤمنون حقا إذا هؤلاء هم المؤمنون حق فكيف يأتي بعد ذلك الراضة قتلهم الله تعالى فيتهمون أكثرهم بالفسق أو بالكفر ونحو ذلك قال المؤلف وقال تعالى في الصحابة مبينا فضيلة من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية إذن الفتح, الفتح في الاصطلاح الشرعي هو صلح الحديبية فقوله تعالى إِنَّا فتحنا لك فتحا مبينا ما المقصود بالفتح المبين هنا يا جماعة؟ ها؟ صلح الحديبية ليس فتح مك ولهذا المؤلف قال وقال تعالى في الصحابة مبينا فضيلة من أنفق من قبل الفتح قال وهو يعني الفتح هو صلح الحديبية طيب ما هو الدليل على أن المقصود بالفتح في مثل الآية السابقة هو صلح الحديبية؟ الدليل على ذلك ما أرواه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال تعدون أنتم تعدون أنتم الفتحة فتح تعدون أنتم الفتح فتح مكة يقول تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا يعني فتح مكة صحيح أنه فتح قال ونحن يعني معاشر الصحابة نعد الفتحة بيعة الرضوان يوم الحديبية نعد الفتحة بيعة الرضوان يوم الحديبية إذا ما حصل يوم الحديبية من اتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين وتلكم البيعة التي صدرت من الصحابة رضي الله عنهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم هذا هو الفتح عند الصحابة رضي الله عنهم لماذا يا جماعة لأن ما حصل في صلح الحديبية هو الذي مهد لفتح مكة هو الذي مهد لفتح مكة كيف ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما اتفق مع كفار قريش على أن تضع الحرب أوزارها لمدة عشر سنوات يعني اتفقوا على ترك القتال لمدة عشر سنوات ما الذي حصل اشتغل المسلمون حينئذ بالدعوة إلى الله بدل أن يشتغلوا بالقتال اشتغلوا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى تضاعفت أعداد المسلمين ولهذا في صلحة الحديبية كان عدد للصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 صحابي أو أكثر بقليل 1400 صحابي أو أكثر بقليل وكان ذلك في ذي القعدة في السنة السادسة طيب بعدها بسنتين فقط بل أقل في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا لها ومعه كم صحاب يا جماعة عشرة آلاف صحاب عشرة آلاف صحاب يعني تضاعف عدد الصحابة تقريبا عشر مرات تقريبا عشر مرات ولهذا يعني الصحابة رضي الله عنهم كما قلنا يعني كان كانوا يعدون الفتحة يعني ما حصل يعني عام الحديبي ولهذا يقول البراء قال تعدون أنتم الفتحة فتحة مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتحة بيعة الربوان يوم الحديبي طيب فيقول المؤلف وقال تعالى في الصحابة مبيناً فضيلة من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحذيبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل وكلاً من المنفقين قبل الفتح وبعده وعد الله الجنة قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلو وكلًا وعد الله الحسنى وكل وعد الله الحسنى والحسنى هي الجنة والله بما تعملون خبير إذا هذه الآية أيضا يعني فيها يعني مدح وثناء مدح للصحابة وثناء عليه وبيّنت هذه الآية بأن الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الصحابة الذين أسلموا بعد ذلك. قال المؤلف في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشُب أصحابي لا تشُب أصحابي وفي لفظ لمسلم لا تشُب أحدا من أصحابي فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة قال المؤلف والمد ربع الصاع والنصيف نصف المد والمعنى ما بلغ هذا القدر اليسير من فضلهم ولا نصيفة إذن هذا الحديث أيضا فيه بيان لمكانة الصحابة رضي الله عنه وأنهم أفضل ممن جاء بعده والذي جاء بعده لو أنه أنفق مثل أحد ذهب، لو أنه أنفق مثل مثل ذهب يكون معاه مثل جبل أُحد من الذهب وينفقه في سبيل الله ما بلغ في الأجر والثواب ما المد الذي ينفقه الصحابي في سبيل الله مد من طعام ينفقه الصحابي في سبيل الله أفضل من هذا الجبل من ذهب. الذي ينفقه من يأتي بعدهم هذا هو معنى الحديث فيقول عليه الصلاة والسلام لا تسب أصحابه فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا لأنه كما يقول في العامية الذين جاءوا بعد الصحابة لقوها طيبة ولا لا لا يعني وجدوها جاهزا لأن الصحابة رضي الله عنهم يعني نصر الدين لما كان المسلمون قليلين يعدون على الأصابع ويعني أنفقوا في سبيل الله لما كان يعني كانت ذات اليد يعني قليلة وكان المال قليلا ولهذا يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الكلام ليبين بأن الذين يعني جاءوا بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني وجدوا يعني الأمور بخير وجدوا الإسلام قد انتشر والدعوة قد تمكنت والإسلام قد مكن له والبلاد فتحت إلى غير ذلك ولهذا لا يمكن أن يستوي أولئك الذين يعني نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا هذا الدين في وقت الضعف والاستضعاف وقلة ذات اليد والفقر ممن جاء بعده ولهذا يعني قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل طيب قال المؤلف بعد ذلك في الصحيحين أيضا عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرن ثم الذين لهم ثم الذين يدونهم خير الناس هم قرنوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم الذين يلونهم أي التابعون ثم الذين يلونهم أي اتبع التابعين قال عمران لا أدري أذكر بعد قرنه اثنين أو ثلاثة ثم أي قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون يعني الواحد ممن جاء بعد هؤلاء يعني قد يشهد على الشيء يعني قبل أن يستشهد قد لا قبل أن تطلب منه الشهادة مما يدل على يعني قلة الدين وقلة الورع ال ال وأن الوحيد منهم يعني يعني يبادر هكذا إلى الشهادة وقد يشهد بالكذب والزور والعياذ بالله هذا هو المقصود ثم إلى بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون تكثر فيهم الخيانة وينذرون ولا يوفون يذرون ولا يوفون بنذره ويظهر فيهم السمن ويظهر فيهم السمن قال العلماء معنى هذا الحديث أن فيه إشارة بأنه بعد القرون المفضلة س يصبح الناس سيصبح الناس يعني يرغبون في الدنيا ومتاعها، يرغبون في الدنيا ومتاعها، فليس لهم هم إلا في مأكلهم ومشربهم ومركبهم ونحو ذلك ويعرضون عن الدار الآخرة إذن هذا هو المقصود بهذه الجملة في تمام هذا الحديث قال المؤلف بعد ذلك وفيهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار حب الأنصار من الإيمان لأن كلمة الأنصار تدل على ماذا؟ على نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ونصر الدين الله تعالى ومن لا يحب أن ينصر دين الله وأن ينصر نبي الله صلى الله عليه وسلم فحب الأنصار علامة تجل على إيمان الشخص إذا قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار يعني لا يبغض الأنصار إلا منافق لا يبغض الأنصار إلا منافق لأنه لا يحب أن ينتصر هذا الدين وأن ينتصر نبي هذا الدين قال وفيه معنى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر قالوا في صحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة حاطب بن أبي بلتع في قصة حاطب ابن أبي بلتع لما أوصل للمشركين خبر إرادة النبي صلى الله عليه وسلم لغزوه قال أي قال عليه الصلاة والسلام في حاطب رضي الله عنه وأرى إنه قد شهد بدرا يعني صدرت منه سيئة صدرت منه سيئة ولكن له حسنة عظيمة جدا محت تلك السيئة له حسن عظيمة جدا وهو أنه شهد غزوة بدر شهد غزوة بدر تلك من الغزو العظيم وهي أعظم الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا الحديث طبعا ذكره المؤلف ورحمه الله لبيان فضيلة ومنزلة الصحابة الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر. طيب قال المؤلف وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها وكان عددهم أكثر من ألف وأربعمائة من جملتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي قال المؤلف ويعتقد أهل السنة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق قال ثم عمر الفاروق يعني يليه في الرتبة عمر الفاروق إذا أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر قال المؤلف هذا اجماع من الصحابة والتابعين لم يختلف فيه أحد منهم يعني من قدم أحدا على أبي بكر وعمر فهو مبتدع ضال من فضل أحدا من الصحاب على أبي بكر وعمر فهو مبتدع ضال لأن أهل السنة متفقون ومجمعون على أنه لا يقدم عليهما أحد طيب بعد الأذان نكمل العباره التي بقيت قال المؤلف رحمه الله ويعتقد أهل السنة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق وهذا إجماع من الصحابة والتابعين لم يختلف فيه أحد منهم وقد تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر أبو بكر ثم عمر قال المؤلف رحمه الله ويثلث أهل السنة بعثمان بن عفان ويربعون بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما إذا عرفنا بأن أبو بكر ثم عمر هم أفضل الصحابة على الإطلاق. هم أفضل الصحابة على الإطلاق ثم يليهما في الفضل عثمان وعلي ثم يليهما في الفضل عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أو رضي الله عنهم جميعا وأيهما أفضل هل عثمان أفضل من علي أو علي أفضل من عثمان؟ هذه المسألة حصل فيها خلاف بين السلف في أول الأمر يعني كان السلف قديما يختلفون في التفضيل بين عثمان وعلي يختلفون في التفضيل بين عثمان وعلي فكان أكثر السلف كان أكثر السلف يفضلون عثمان على علي وكان بعض سلف وهم قلة يفضلون علي على عثمان يفضلون عليا على عثمان ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية قال ثم استقر أمر أهل السنة والجماعة ثم استقر أهل أمر أهل السنة والجماعة على تفضيل عثمان على علي على تفضيل عثمان على علي إذن فالصواب والصحيح أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنه هذا فيما يتعلق بالفضل هذا فيما يتعلق بالفضل وأما فيما يتعلق بالأحق في الخلافة يعني من هو الأحق في الخلافة هل هو عثمان أم علي يعني بعد وفاة عمر رضي الله عنه من كان الأحق بالخلافة هل هو عثمان أو علي فأهل السنة والجماعة متفقون على أن عثمان رضي الله عنه كان أحق بالخلافة من علي وهذا إجمع من أهل السنة إذن أهل السنة والجماعة لم يختلفوا فيما يتعلق بالخلاف وإنما اختلفوا فيما يتعلق بماذا؟ بالفضل فيما يتعلق بالفضل وأما من وأما ما يتعلق بالخلافة فإن أهل السنة متفقون على أن عثمان رضي الله عنه كان الأحق بالخلافة من علي رضي الله عنه ولهذا قال الإمام أحمد قال الإمام أحمد رحمه الله من لم يربع بعلي في الخلافة من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله يعني هذا أجهل من حمار أهله إذن فترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هكذا حقيتهم في الخلافة وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة وإنما يعني وقع خلاف في أول الأمر بين السلف في التفضيل بين عثمان وعلي، ولا يلزم طبعا أن يكون الأفضل هو الخليفة هذا لا يلزم، لا يلزم أن يكون الأفضل هو الخليفة، إذا كان هناك خلاف يعني بين السلف في التفضيل بين عثمان وعلي، وكان أكثر السلف يفضلون عثمان على عليا ثم يعني استقر أمر أهل السنة والجماعة على تفضيل عثمان على علي وعليه الآن فأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن عثمان رضي الله عنه مقدم على علي في الفضل والخلافة مع عثمان رضي الله عنه مقدم على علي رضي الله عنه في الفضل وفي الخلافة معهم هذا الذي استقر عليه يعني معتقد أهل السنة والجماعة ولذلك قال المؤلف رحمه الله ويثلت أهل السنة يعني في التفضيل يثلتون بعثمان ابن عفان ويربعون بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وتأملوا أن التفضيل بين عثمان وعلي يعني ذكره بعد أن ذكر الإجماء فيما يتعلق بأبي بكر وعمر يعني لم يذكر الإجماع يعني بعد أن ذكر الأربعة لا يعني بعد أن ذكر بأن أهل السنة والجماع يعتقدون بأن أفضل الصحابة هو أبو بكر ثم عمر وهذا أمر ماذا؟ مجمع عليه نقل المؤلف الإجماع على ذلك حين قال ويعتقد أهل السنة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق قال وهذا إجماع يعني تأمل يعني لماذا لم يؤخر هذا الإجماع إلى ما بعد ذكر عثمان وعلي السبب في ذلك ما يعني شرحناه قال هذا إجماع من الصحابة والتابعين لم يختلف فيه أحد منهم ثم بعد ذلك قال ويثلث أهل السنة بعثمان بن عفان ويربعون بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فرضي الله عن الصحابة أجمعين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبهم وموالاتهم وأن يحشرنا الله تبارك وتعالى في زمرتهم يوم القيامة إنه ولي ذلك والقدر عليه وأعتذر عن الإجابة عن الأسئلة لأني يعني مريض نوعا ما ولكن أود فقط يعني أن أنبهها يعني تنبيها يتعلق يعني بمسألة الفقهية يعني أمس في صلاتي الجمعة يعني أمس في صلاتي الجمعة يعني وأنا أسوي الصفوف قلت سووا صفوفكم فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج فهذه العبارة أود فقط أن أبين فيها يعني بعض الأشياء. أولا أنا لم أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. إذن هذه العبارة ليست حديث. يعني كلمة إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج هذه ليست حديث. هذه ليست حديثا ويعني من يجعلها حديثا فيعني في هذا الكلام يعني لا أصل له في كتب السنة. لا أصل له في كتب السنة، ولكن هناك يعني من بعض أهل العلم والفضل من يقوله هناك من بعض بعض يعني أهل العلم والفضل من كان يقولها في تسوية الصفوف، وأنا كنت أظن أن هذه الكلمة يعني لها وجه، كنت أظن أن هذه الكلمة يعني لها وجه ولهذا. يعني أقولها أنا أحياناً ولكن على وجه الندر يعني نادرا ما أقوله فكنت أظن بأن هذه الكلمة يعني لها وجه وذلك يعني حتى لو لم يرد في ذلك حديث إلا يعني أنها يعني تسوية الصفوف واجبة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أحاديث كثيرة فيها وعيد في التقصير في هذا ال ال ال الواجب وعليه فالمسلم إذا أخلى بتسوية الصف كأنه يكون قد أخلى بإقامة صلاته ولهذا جاء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سو صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة والمخل في إقامة صلاته يعني ورد فيه مثل هذا الوعيد ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود إن الله لا ينظر إلى من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فهذا ما كنت أظنه ولكن اليوم فقط يعني وقفت على فتوى للجنة الدائمة يعني فيها يعني منع من إطلاق هذه الكلمة في تسوية الصف ولهذا فأنا راجع عن ذلك ولهذا فأنا أراجع عن ذلك ولن أقولها إن شاء الله تعالى بعد الآن ويعني بلغ عني هذا الكلام لمن لم يسمعه ولم يظهر أن يعني كلام اللجنة الدائمة في منع يعني إطلاق هذه الكلمة هو الصواب الله تعالى أعلم ذلك لأن يعني هذه العبارة يعني توهم أن الصف كله يلقى عليه اللون في عدم تسوية الصف لأننا إذا قلنا إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج فمعنى ذلك أن الكل يلام على ذلك بينما الذي يلام في الشرع هو المقصر والمفرد وأما من اجتهد في تسوية الصف إنه يعني لا يلام على ذلك فهذا يعني ما أردت يعني بيانه في هذه المسألة والله تعالى أعلم وهو الهادي إلى سواء السرط سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك